الجولة الثالثة قيود القلب رسم القلب إلى من قيدتهم الحبال عن منافسة إلى من أغراهم الشيطان وأبعدهم عن طريق الصالحين إلى القلوب المنهكة التي أغرقتها الشهوات إلى النفوس المأسورة عن نعيم الجنات إلى من يحاولون الثبات فتغرقهم أمواج الفتن إلى من ظن أنه لا فائدة فيهم ولن يقبلهم ربهم تعالوا بنا نصارح أنفسنا حتى يرضى الرب ويشفع الحبيب وننال القبول حتى متى وإلى متى تتوانى وتعب من كأس الذنوب الوانا والموت يطلبنا حفيثا إن لم يزرنا بكرة مسانا انا لنوعظ بكرة وعشيه فكانما يعني بذاك سوانا هيا بنا إذن شريف ارفع راية الأمل قف بالباب أيها العبد الفقير وتضرع إلى الله تضرع الاسير بقلب كثير وقل يا إله العالمين وأكرم الأكرمين أسير الظلمات والسيئات واقف بباب كرمك ينتظر فوائد رحمتك وزوائد نعمتك الخير دأبك والحكم حكمك اجعل منتهى مطالبنا رضاك وأعظم مقاصدنا رؤياك من اعتز بحماه حماه من استضاء بهداه هداه من انقطع إليه كفاه من حط حاله ببابه آواه من أعرض عنه ناداه ومن رجع إليه قبله وأدناه ومن تمادى في متابعة شهواته وهواه أبعده واقصاه يا ناقضي العهود انظروا لمن عاهدتم ثم تلافوا خرق الخطايا قبل أن تتسع أعرضتم عني وما أعرض عنكم لطفي وقطعتم طاعتي وما قطعت عنكم نعمتي هل لكم من إله سواه يجبر كسركم ويكشف ضركم ويستر قبيحكم؟ ويفرج همكم تحليل الأحداث حينما ننظر نظرة متفحصة في مجتمعاتنا فترى استشراء الفساد واكتساح الشهوات وتيه الشباب وعورية الفتيات وغفلة الآباء وشغال الأمهات فتقول لماذا فاعلم أن هناك أسباب حينما تشد رحالك إلى ربك فتناديك شهواتك ويعلو صوتها فتحجب عين العقل فتثقل راحلتك ويستغيث بك الحادي صارخا ولكن يا حسرة فهو في واد وأنت في واد فاعلم أن هناك أسباب حينما تحن نفسك إلى ربك مرة فيصدمك ذنبك مرة بعد مرة فترجع أسوأ مما كنت فاعلم أن هناك أسباب حينما تتلهف القلوب حول مائدة القرآن والصلاة في رمضان ثم ما هي إلا فترة قصيرة ثم يعود الحال كما كان فاعلم أن هناك أسباب حينما تتردد على المسجد وتصلي أياما وتتصفح كتاب ربك ساعات ثم تخور القوى وتضعف العزائم فاعلم أن هناك أسباب حينما يتضفق إلى قلبك حب الحجاب والتزين بالعفاف والاحتشام فتميل النفس وتخشى الاستهزاء وينحن القلب بسماع العتاب فالتردد يصير طبعك فاعلمي أن هناك أسباب حينما يعلو صوت الأبناء على الآباء والفتيات على الأمهات وتنزع الرحمة من القلوب فتبكي الأم الدم وينحني ظهر الأب حسرة على أولاده فاعلموا أن هناك أسباب حينما تقف مع نفسك وقفة متأنية فتهز روحك وتستفتي قلبك وتتسلل إلى عقلك بمطارق اليقظه وتغلق عينيك فتمر عليك ذكرياتك الحسن مع ربك وما تلبث أن تسود الصوره وتضمحل حل لهجوم غيوم الغفلة وزحف سحب الذنوب السالفة فتجد من قلبك حزنا ومن عقلك ألما ومن روحك يأسا ثم تستفيق على فكرة تنفذها أو على صاحب يناديك أو ذنب يستهويك فتنسى تلك اللحظة الجريئة رغم قربك من طوق النجاة بخطوة ولكن تطيش الأيام وكأن شيئا لم يكن فاعلم أن هناك أسباب حينما تسمع كل ذلك وترى حالك وتسأل أين أنا من شاب نشأ في عبادة الله لماذا لا أتسابق مع الصالحين وألحق بقطار الطائعين وأسلك منهاج العابدين فيقعدك الوهن والكسل فاعلم أن هناك أسباب ومن هنا جاءتك تلك الكلمات كي تستل سكين العزيمه واليقظة فتردي بها تلك العوائق قتيلة منطرحة بين يديك وحينها تكبل وتساق إلى زنزانة نسيان لأن الطريق أضاء وإشارات النجاة أهلت من هناك وآيات تحتاج لتامل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 يا منقطعا عن ركب السابقين في بيداء الغفلة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه شمر عن ساق الجد وشد عن مئزر الكد واحذر حسرة البعد عساك تلحق بالقوم ويحك أما يؤلمك ألم الهجران أما يبكيك الحرمان قف على أطلال غفلتك وتلمح الآثار ونادي الحادي يا ديار الأحباب أين السكان يا منازل الصالحين أين الخلان يا أسر القيود أين الاستقلال استغف بالمقبولين ونادهم يا واصلين اشفعوا في منقطع وقل لهم فتح الباب في وجوهكم ورد في وجهي فاين النجاة فيأتيك الخبر إذا تاب العبد توقد توبته بين السماء والأرض سبعين قنديلا وينادي المنادي ألا وأن العبد قد اصطلح مع ربه ومن هنا جاءت تلك الكلمات كي تستل سكين العزيمه واليقظة فتردي بها تلك العوائق قتيلة منطرحة بين يديك وحينها تكبل وتساق إلى زنزانة النسيان لان الطريق أضاء وإشارة الفلاح أهلت من هناك كسر قيودك وحطم أسرك فكلمات هذه عقباتك في طريقك إلى الله فاقرأها واستحضر تركيزك ومن قبل ذلك اعقد النية مع ربك وأبرم العقد أنك ستنفذ لأن الحجة ستكون ثقيلة وما لك من عذر أما إذا ترددت فأخر القراءة حتى تستعد وإذا داهمتك المشاغل فاجعلها إحدى تلك المشاغل همسة قال السلف ليست اللعنة بسواد في الوجه ولا بنقص في المال وإنما اللعنة ما إن تخرج من ذنب إلا وتقع في مثله أو أعظم منه القيد الأول إصرار على الهلاك دمار مترامي الأطراف يا مسكين الإصرار هو عودتك مثل الذنب مرة أخرى ولهذا قال أبو ذر الغفاري لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار وتأمل ولو مرة قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حسن وشخص الحالة طبيب القلوب ابن القيم منعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عين وتطيب به نفسه بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وعلق مجاهد على هذه القلوب القلب مثل الكف المفتوحة كلما أذنب العبد ذنبا انقبضت إصبع حتى تنقبض الأصابع كلها فيسد على القلب فذلك هو الطبع ولذا صاح السلف الإصرار أعظم من الذنب بكثير فالإصرار على المعصية معصية أخرى وذلك علامة هلاك العبد فإلى متى وأنت الخاسر دوما سداسية العظائم ورباعية الشدائد ركز مع ابن عباس وهو ينادي يا صاحب الذنب لما تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب اعظم من الذنب، وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب، أعظم من الذنب الذي عملته، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب وبصيغة أخرى يقول العوام بن حوشب أربع بعد الذنب أشد من الذنب وهي استغفار من غير إقلاع والاغترار بحلم الله والإصرار والاستبشار بالمغفرة إذا عمل بعده طاعة فقد لا يغفره الله بها أفهمت أم أشرح لك لا تكن الفريسة ولأن الإصرار عقبة كأود تتأرجح على قلوب التائبين فإما تغلبهم وإما ينتصرون عليها فاعلم أن العاص دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ من أسير أسره أعد عدو الله ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة ولذا قال خالد بن معدان يمر التوابون على جهنم فلا يرونها فيقولون يا ربنا ألم تعدنا أننا نرد النار فيقال لهم إنكم مررتم عليها وهي خامدة لكونكم كنتم تائبين فإنها لا تهيج إلا من الذنوب والإصرار عليها وهو ما جعل ابن المبارك ينشد رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك من عصيانها نماذج للإصرار منها تأخير الصلاة عن وقتها وعدم حضورها في جماعة وإصرار الفتاة على ترك حجابها ولا تزال عين هذا الشاب تطوف في الشوارع وصارت كلمة غض البصر لاتينية تحتاج لترجمة وكذلك المداومة على ممارسة الشهوات وإتيان اللسان للكذب والغيبة والنميمة وهناك من لا يصلي إلا الجمع وآخر هاجر تصفح كتاب الله وذاك صوته يعلو صوت والديه وهذا لا يزال يصافح النساء وكل ذلك إصرار على الذنوب ويدق الحسن ناقوس الخطر إن بين العبد وبين الله حدا معلوما من المعاصي إذا بلغه طبع الله على قلبه ولم يوفقه بعدها لخير الدواء الموصوف لا يبطل الشيء إلا ضده ومعرفة السبب الطريق الصحيح للعلاج واحد اعتراف ولوم وإقرار يا صاحب الذنب اعرف الأسباب التي تؤدي إلى إصرارك ومن ثم اقطع كل تلك العلائق التي تجر لهذا الذنب واعلم أن دقة تشخيصك لذنبك هو الطريق السليم لصدق الدواء والمشكلة التي تعرقل أن الشخص المذنب لا يستطيع تحديد ذنبه أما إذا تفرس في نفسه وأغلق على قلبه وتتبع ذنبه المصر عليه وتمهل التفكير حتى يعلم الاستدراج اليه يستطيع بالورقة والقلم كتابة الذنب اسبابه ومن ثم يعالج شيء بضده فيستطيع وضع قدمه على الطريق الصحيح ونفذ الان واعترف لربك بذنبك وقد صرح بذلك ابو محمد المرزوي انما شقي ابليس بخمس خصال لانه لم يقر بذنبه ولم يندم عليه ولم يلم نفسه ولم يبادر إلى التوبة فلم يتب وتكبر وقنط من رحمة الله فطرد من الجنة وإنما سعد آدم لأنه أقر بذنبه وندم عليه ولام نفسه وبادر إلى التوبة وتواضع ولم يقنط من رحمة الله أي الاعتراف يمحو الاقتراف اثنان قدم الدعاء والاستغفار، داوم الاستغاثة بربك ولا تمل من الدعاء والاستغفار، وشتكي لله نفسك وفضفض له بذنبك ولا تنقطع، فقد روى أن العبد إذا كان مسرفا على نفسه، فيرفع يديه ويقول يا رب حجبت الملائكة صوته أولا وثانيا وثالثا وفي الرابعة يقول الله تعالى إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ قد علم أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له ولا تنس الاستغفار جوارا للدعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني حسن فالآن خذ نفسا عميقا وأخرج آهات الاستغفار والحرق والندم الثلاثة الغذاء القرآني لابد لك من زاد رباني فتتصفح مصحفك يوميا ولو خمس آيات بتدبر وتأمل فهي تقربك من الله وتشغلك به عن ذنبك وذلك المعنى كان واضحا عند آل عياض إذ قرأ الفضيل بن عياض في صلاة الفجر إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فتأملها ابنه علي فسقط مغشيا عليه وكان على هذا إذا قرأ سورة لم يقدر أن يتمها وكان لا يقدر أن يسمع إذا زلزلت الأرض زلزالها وكان يقول لوالده ادعوا الله أن يقدرني على ختم القرآن ولو مرة قبل موتي والربيع بن خيثم سمع ابن مسعود يرتل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا خر مغشيا عليه ثم حمل إلى بيته ففاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان هو الإمام في حارته فهل يجد فيك القرآن قلبا يسعه؟ رابعا وخذات المعاصي مؤلمة حذرك ابن القيم أنها تولد قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفره الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوه القلب وسحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وضيق الصدر وطول الهم والغم وضنك المعيشة والابتلاء بقرناء السوء الذين يسدون القلب ويضيعون الوقت واضداد ذلك تتولد عن الطاعة ويشارك الحسن البصري برأيه من علامة من غرق في الذنوب عدم انشراح صدره لصيام النهار وقيام الليل وبعد أعلمت لما أنت مقطوع الحيلة؟ ما لي أراك تعيد القراءة؟ خامسا التفكر شغل عقلك مع الإمام الغزالي أن يقرر العبد المصر على نفسه بتأخر العقاب وأن كل ما هو آت آت وإن غدا للناظرين قريب وإن الموت أقرب لأحدكم من شراك نعله فما يدريك لعل ساعة قريبه ماذا لو مرض أحدكم وأخبره طبيبه بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده لتركه مع أن الموت آلمه لحظات إذا لم يخف ما بعده ومفارقته للدنيا لابد منها فكم نسبة وجودك في الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا سادسا إطلال وتطلع على سير الصالحين وهمم العابدين ويقظة العارفين سواء بالقراءة أو السماع يوقظ فيك الهمه والإرادة والاستعلاء وفي تصريح أي تستولي عليك كاستيلاء المالك على المملوك وهمة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا خالصا صادقا محضا فتلك هي الهمة العالية فلا يقدر على المهلة على الذنب ولا يتمالك الصبر على فعله وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه وهنيئا له السعادة والجنة وبعبارة أخرى يا سادة إن لم يحرك فيكم الوقوف على سير أصحاب الأهداف السامية فانظروا لأهل الدنيا في دنياهم وخذوا منهم حافزا وكيف يمدحون ليلهم ونهارهم في تعاملهم مع المال يكون هؤلاء أعظم تجلدا منكم وأنتم تتعاملون مع الله الكبير المتعالي سابعا لا تأمن لا تأمن اعلم يا قليل التركيز أن الله لا يضيره أن يختم على قلبك في مرة من مرات ممارستك لذنبك وصخته عليك تلك اللحظة وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه صحيح انظر حديث رقم ثمانة آلاف وخمسة عشر في صاد جيم صاد فهل ترضى لنفسك أن تبعث يوم القيامة على مثل وضع ذنبك وعلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم المصر على الذنب كالمستهزئ بربه رواه ابن أبي الدنيا تأمل وأنت على ذنبك اندق بابك فتأخرت عن فتح الباب حتى تتحرر من أثر ذنبك أو تخفي ما تستطيعه فذهبت إليه فإذا من بالباب قد تركك وذهب وحين سألت عنه قيل لك إنه كان رسول الله فتأمل هذا المعنى عصاه يأتي لفائدة وقال الحارث بن أسد الذي يبعث العبد على التوبة ترك الإصرار والذي يبعثه على ترك الإصرار ملازمته الخوف ثامنا تذكر أن لك نهاية أسحب لك بعض الأوراق فقارن بكى أبو هريرة في مرضه فقيل له ما يبكيك فقال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار ولا أدري إلى ايهما يؤخذ بي دخل أصحاب عطاء السلامي في مرضه الذي مات فيه فسألوه كيف حالك؟ فقال الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي ولا أدري ما يفعل بي ثم بكى حتى غشي عليه فلما أفاق رفع أكف الضراعة اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين عن عمران الخيات قال دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي فقلنا له ما يبكيك يا أبا عمران قال انتظر ملك الموت ولا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار يا صاح ألم تفكر ولو مرة في موقفك أنت وأعيدها عليك تذكر أن لك نهاية ونادى عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم فعلا صوت النصيحه ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا ويقول الآخر يا ليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا فيقول الآخر يا ليتهم إذا علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاهيا الم ألم تعتبر بالطاعنين إلى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خالية وانت غدا او بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية تاسعا اصنع المقارنة قام بها ابن السماك فقال لو لم يكن في الطاعة الا ظهور نور الوجه وبهاؤه والمحبة في القلوب والقوة في الجوارح والامن على النفس لكان في ذلك كفاية في ترك الذنوب ولو لم يكن في المعصية إلا النكارة في الوجه والظلمة في القلب واللعنة في الذكر والخوف على النفس لكان في ذلك كفاية فيجعل الله تعالى لكل من الطائع والعاصي أمارات ليفرح هذا ويحزن هذا وأعلنها ابن عباس العمل الصالح مع قلة الذنوب أحب إلى الله من كثرة العمل الصالح مع كثرة الذنوب وحتى لا تجامل نفسك بنفسك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية يا عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد انقذى انفسكما من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا صحيح عاشرا سل نفسك كيف يكون عندي عذاب النار اخف من عذاب ترك ذنبي وإذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلتها أبد الاباد وإذا كنت لا أطيق الصبر على ترك الدنيا فكيف أصبر على حر النار فبادر للتوبه دبر كل ذنب وقل لنفسك كما قال منهاج العابدين لعلي أموت قبل أن اعاود الذنب هذه المرة فأتخذ التوبة حرفة كما اتخذت الذنب حرفة ولا تكن في التوبة أعجز منك في الذنب فلا تياس ولا تدع الشيطان يظفر منك بهذه يا أنت يا من كان له قلب أين قلبك يا من كان لها عقل أين عقلك ودع طبع إصرارك لسفر التوبة ورافق شراعك في طريق الله وأجهد راحلتك لتلحق برفقة صالحة وتهيا لوقفة يوم القيامة فالعرض طويل وأسرع يا همام واستيقظ وأفرح قلبك لعل رسالة الحب تصل من صاحب الجنة ألا طال شوق التائبين إلى لقائي أستغفر الله ما كان من ذللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقه أعتقوهم عطق أحراري وأنت خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الذنب فاعتقني من النار همسة يقول أبو الحسن الزيات والله لا أبال بكثرة المنكرات والبدع وإنما أخاف تأنيس القلب بها لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس وإذا ذلك قل أن تتأثر به القيد الثاني سرور بغير سرور عذرا عملك غير مقبول يا مسكين سرورك بذنبك علامة رضائك عنه والفرح عند الظفر به وبهذا كيف تتوب وما زالت لذة المعصية تراودك عن نفسها فلا تستعصم ولذا ينبهك ابن القيم الفرح دليل على شدة الرغبة في المعصية والجهل بقدر من عصاه وفرحك بها أشد ضررا منها والمؤمن لا تتم له لذه بمعصيته أبدا ولا يكمل فرحه بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه وليبكي على موت قلبه فإنه لو كان حيا لاحزنه ارتكابه الذنب وروي أن رجلا من بني إسرائيل تاب من ذنب وعبد الله سنين ثم سأل بعض الأنبياء أن يدعو إليه بالقبول فأوحى الله عز وجل إليه لو تشفع بأهل السماوات والأرض ما قبلته وحلاوة الذنب في قلبه فابحث في قلبك وكن صريحا وحين سئل البوشنجي أخبرك إذا ذكرت الذنب ثم لم تجد حلاوته عند ذكره فهي توبة فراجع نفسك مرة واثنتين وثلاثه كشف حساب استاد لك ابن الجوزي كلمات فخذها إنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلت وأزدك في هذا بيانا مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حلاوتها فبقيت مرارة الأسع بلا مقاوم أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هواك فتندم وخذ هذا إن القلب لا ليسود بقدر الفرح بالذنب وكما قالها بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت عاجل وإلى الشباب الذي يعتبر الغناء والرقص من دمه وجزءا لا يفترق عن حياته أو مكونا أساسيا في تركيبته ويقول نعم الغناء يسر نفوسنا فاسمع منه صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط غناؤهن نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن صحيح ألا من مشتاق فأقول له همسة يقول وهب ابن منبه وعجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه القيد الثالث استهوان خطير أدق من الشعر ينبهك الحسن البصري بقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله وبقدر ما يكبر الذنب عندك يصغر عند الله وأن كان الذنب فخف منه لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا أي أطاره بيده فطار صحيح البخاري تذكر أن الكلام لك أنت وهمس في إذنك كعب الأحبار إن العبد لا يذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر فيعظم عند الله حتى يكون مثل الجبل ولذلك ارعى سمعك لأبي سعيد الخدري وهو يخبرك إنكم لتعملون اعمالا في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها من المبقات وما أكثرها هذه الأيام فاحذر زلات اللسان وخيانة العينين وعلم أن الله مطلع والملائكة صرير قلمها لا يتوقف وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه صحيح وكلما تعلق قلبك بربك كان تأثره بالذنب على الفور فينكس رأسه ويذرف دمع الندم لأنه عرف قدر من عصاه لا قليل من الإثم هذا الاستهوان يجمع الصغيرة مع الصغيرة والحبة جنب الحبة ذلك لأن الجبال من تراكم الرمال وقطرة من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر عليه وكما أرشدك أبو حامد الغزالي فالقليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب وكلما استعظم العبد من نفسه الذنب صغر عند الله تعالى الذنب لأن استهوانه بالذنب يصدر عن الإلف به والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات وأوحى الله إلى بعض أنبيائه لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطية وانظر لكبرياء من واجهته بها ولذا قال أبو تراب نخشبي من علامة سواد القلب ألا تجد للذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا ولا للموعظة منجعا مكانا واستجابه هبوط يستدرك ولأن الصالحين كانوا يخافون دقة التقصير وليس صغر الذنب فاسمع همس بن الحسن إذ يقول أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة فقيل ما هو يا أبا عبد الله قال زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل ثم قمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده فكيف يا أحبابنا بمن يؤذي جيرانه ومن يرفع صوته على والديه ومن يفضل زوجته على والدته ومن ومن ومن, ومن؟ لذا انتبه يا واذكر حال أبيك آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وحملته أعناق الملائكة إلى الجنة لم يذنب إلا ذنبا واحدا فنزل به ما نزل حتى روي أن الله قال له يا آدم أي جار كنت لك؟ قال نعم الجار يا رب قال يا آدم أخرج من جواري وضع على رأسك تاج كرامتي فإنه لا يجاورني من عصاني ويخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب كفى عليه ذلك وتدبر هذه الكلمات أن المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه وكفى بالعاص عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله ويهون عليه حقه استرسال غافل يرشدك صاحب الخواطر اعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب فإن العقوبة تتأخر ومن أعظم العقوبة الا يحس الإنسان بها وأن تكون في سلب الدين وتمسي القلوب وسوء الاختيار للنفس ذلك لأن الذنوب توقع الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وكل هذا لأن الطاعة حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة ومن خرج أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع انقلبت المخاوف في حقه امانا ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا فمن خاف الله آمنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء صيحة هادرة ولهذا صاح يحيى بن معاذ عمل كالسراب. وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والتراب ثم تطمع في الكواعب الأتراب هيهات أنت سكران بغير شراب ما أكملك لو بادرت أملك ما أجلك لو بادرت موتك ما أقواك لو خالفت هواك يا هذا ما لك تستهون بذنوبك أترين أختاه بعض شعيرات رأسك عندما تظهر من حجابك شيئا هينا أم انكشاف ذراعك وجزء من ساقك بالأمر البسيط أم التساهل في مصافحة الرجال شيئا لا غبار عليه أم تاملت تحذير حبيبك صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء كيف يستهين كيف وأرسل ابن القيم هذا الفاكس للمواجهة كيف يستهين بالذنب والرب مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ولا يستخف به ذو عقل سليم والخلاصة الذنوب جرحات ورب جرح وقع في مقتل ولأن الجزاء من جنس العمل فتأمل وأطل بعين العقل على برقية الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا لعصمهم وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وان عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم اليه او خوفا منه فهم في قلوبهم احقر شيء واهونه همسه قال ابو حازم نحن لا نريد ان نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت واعلم أنك إذا مت لم ترفع الأسواق بموتك إن شأنك صغير فاعرف نفسك القيد الرابع مجاهرة ليست في مكانها إلا هذه يا فرحا بلذة عقابها جهنم شرحها ابن القيم المجاهرة بالذنب أشد من هذا كله لتيقنه بنظر الرب جل وعلا من فوق عرشه إليه فإن أمن بنظره إليه فأقدم على المجاهرة فهذا عظيم وهو دائر بين أمرين بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه وانصت جيدا لقوله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى إلا المجاهرين وإن المجاهرة أن يعمل الرجل عملا ثم يصبح وقد ستره الله يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه صحيح وقال أحد التابعين لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك في الذنب فتذنب ذنبين ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا صحيح وصرخ السلف منتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه فكم كنت ذلك خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى احذر سابق قارن فترى الشباب وكثير من الناس يتحدث عن ذنوبه ويتشدق بها وإطلالة الفرحة من وجهه بأنه قام بهذا الذنب وفتاة تقول لأختها لقد فعلت كذا وكذا وهنا حدث ولا حرج بمن يفتخرون بالمعصية ويتشدق لسانه وهو يتحدث عنها وآخر بين أصابعه السيجارة وهو لا يعتبر ذلك من المجاهرة فبالله ماذا تسميها؟ أو أخرى تظهر مفاتنها وتخلع حجابها فبالله ماذا تسميها؟ فوالله إني لخائف عليك نداء يا إخوة أفأكون أحرص عليكم من أنفسكم وكي تعي أكثر فاسمع سفيان الثوري لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحدا فيما بينك وبين العباد فهيا سابق إلى ربك واكتم خبر ذنوبك وألجم صحيفتك السوداء بقفل لا يفتح حتى تلقى الله وهو يبدل لك سيئاتك هذه حسنات وأحذرك من المجاهرة أن كان الذنب لأنها جرأة على الله بأنك فعلت ما يغضبه وتتغنى به وآخر يكتم طاعته ويتغنى بآيات ربه وأحاديث نبيه ويرجو من الله القبول بعد ذلك وشتان شتان مكافأة توجب الإقلاع المجهرة بالذنب تقتل بالقلب حياءه من خالقه لذا كان الحياء من الخالق موجبا للرحمة والمغفرة وكان هذا مبدأ الصالحين فحين رؤي أحد الصالحين بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أقامني وأعطاني كتابي فمررت بسيئة فخجلت أن أقرأها فقال لي لا بد من قراءتها فقلت إلهي لا تفضحني فقال يا عبدي الوقت الذي لم تستحي فيه ما فضحتك أفأفضحك الآن وأنت تستحي فعفى عني وغفر لي فيا أخانا أما تستحي ويا أختنا أما تستحيين؟ القيد الخامس الاستدراج المميت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 إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صحيح يا غفول إياك واستدراج الله لك فالله يمهلك ولا يهملك وان لم تعد فرسائل العتاب على انقطاعك مستمرة فأصلح زاد بضاعتك وفقه طريق سيرك وإلا فاسمع إنه لما مكر بإبليس وكان من الملائكة طفق جبريل وميكال يبكيان فقال الله عز وجل ما لكما تبكيان قالا يا رب ما نأمن مكرك فقال تعالى هكذا كنا لا تأمنا مكري استسلام مهلك هناك فئة من الناس غريب ما تفهمه مذهل ما تفقهه على الذنب مقيمون وعلى معاصيهم مستمرون ويظنون بعد ذلك أن الله يحبهم وظنوا أنهم ناجون وأن ربهم راض عنهم لأنه سترهم ولم يفضحهم ولكن اسفا ما هذا بحق ويرشد أحدهم الحارث المحاسبي موضحا له أن ستر عليه حجة من الله عز وجل وثناء الناس له إنما كان لستر الله عليه ولو أظهر الله ما يعلم منه لابغضوه، وهو لا يحب أن يعلم منه ما يعلم الله عز وجل من ذنوبه فيمقتونه والله عز وجل أولى أن يخافه أن يكون قد مقته بما سلف من ذنوبه أو يبغض ما هو عليه مقيم فلا تأمن لأن ذلك استدراجا من الله ولذا فيستأنس إلى الستر والإهمال ثم يأخذه بغضة بعقوبة أو يهتك ستره عنه أو يموت على ذنبه ولم يتب منه فإلى من يذنب سرا ومشغوف بتلذذه انتبه لأن وراءك ربنا وهنا أذكر قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي لابد من إعادة النظر حديث مقلق يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها متفق عليه وهذا ما عقله جيدا أبو بكر الصديق فقال مقولته الخالدة والله ما آمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى على بابها وأنت ما حالك وتدبر قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة صحيح ورآك الحسن فاحمر وجهه قلقا فنادى فيك ما أحد من الناس بسط له في أمور الدنيا فلم يخف أن يكون ذلك مكرا به والسدراجا إلا نقص ذلك من عمله ودينه وعقله وفرانك ربنا والشيخ عبد القادر الجيلاني لك منه وصية ارجع عن غرتك قبل أن تعذب وتهان وتسلط عليك حيات البلايا وعقاربها ولا تغتر ولا تفرح بجميع ما أنت عليه فهو شيء زائل عن قريب قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة غدا سيرفع الستار يا كسول يا من طعظه الكلمات وما يقبل وينذره القبر بمن يرحل إذا لم تفق فكن كيف شئت فإنما تجازى بما تعمل ومع انس الخبر اليقين يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله مات فلان قال أليس كان معنا آنفا؟ قالوا بلى قال سبحان الله كأنها إخذة على غضب المحروم من حرم وصيته حسن وقرأ بعين الفكر حكي أن أخوين أحدهما عابد والآخر مسرف فراودت العابد نفسه للمعصية وقال ثم أتوب والمسرف رأى قلبه نور ربه فأضاء فاستل سكين اليقظه وارتدى ثوب التوبة وقال سأصعد لكي أتعلم العبادة وأبدأ صفحة جديدة مع الله وإذ بهذا صاعدا والآخر نازلا حتى جاء قدر الله ووافتهم المنية فحشر العابد بنية المعصية والمسرف بنية التوبة وعموما سئل ابو تميمه الهجيمي كيف اصبحت قال بين ذنب والله ما ادري ما فعل فيه اغفره وعفى عنه او غضب علي من اجله وثناء من هؤلاء الناس والله ما استاهله ولا انا كذلك طال والله بالذنوب اشتغالي وتماديت في قبيح الفعالي ليت شعري إذا أتيت فريدا والموازين قد نصبنا حوالي والدواوين قد نشرنا جميعا ثم لم يغني هنالك مالي ما حالي وما أقول لربي في سؤالي وما يكون مقالي همسة يقول حاتم الأصمة إذا عصيت ربك وأصبحت رأيت نعمة سابغة عليك فاحذره فإن ذلك استدراج وقبل السلام وثيقة انتساب عباد الله داوج روحكم الغائرة واشحذوا هممكم السابقة تشبثوا بربكم ولا تقطعوا أنفسكم عن دربه وتعلموا وتحققوا أن هدفكم الجنة وغايتكم لارضاء الله وعنوانكم الميتة الحسنه والتي سالها عامر بن عبد الله بن زبير رب يا رب اسالك الميته الحسنه قالوا ما هي الميته الحسنه قال ان يتوفاني ربي أنا ساجد وقد كان ولذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين واسمع أبو الدرداء ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرة هل أنت عازم على التغير اقطع مفاوز الدنيا بسرعة وآثر حب الله على هواك فما تبالي متى تلقاه قام القوم فما يقعدك فارربوا من الجنات فما يبعدك فتحت لهم الأبواب فما حيرتك هذه القصور فما هذه القصور هذه القبور فما هذه الفتور هل لك رغبة في مرافقة الصالحين هل لك طلب أن تكون مع الطائعين وأقول لك لا تيأس من عودة قلبك القاسي إلى الخشوع عساه أن يلين مع الذكر وأن تصبحه وتمسيه بالأوراد وأن تشن عليه غارات الدعاء في ميدان السحر وابتهل إلى مولاك في إصلاح قلبك وتدبر القرآن العظيم فلعل آية تقع موقعها فتداوي شراح هذا القلب وتخرج صداه وتزيل علته وتذهب عاهته آه لو حضر قلبك لما شرحنا والله لا